فجرت حرفي في نتريال ينور كسل عنا في دنيتي ما أمشي عزيز النفس والراس مرفوع ما دام ربي بالعطا وهبني ما كنتنا تابع ولا كنت متبوع رضي بحظي دام حظي غصابني مني من اللي ينشر الحزن بدموع بصبر على جرحي لو هو غصبني